ولا عدوان إلا عن ظالمنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى باب الوتري بعد الفجر سوح أكذب إلا الوتري وبابيه وحدث لي يحيى المالكي عن, عن عبد الكريم بن عمرو الفاروق البصري عن سعيد بن الجبير ان عبد الله بن عباس سرق داغ وصاحبهم مستيق الاوصاء وصيف قال لخادمه خادمي سي بوشو كيري انظر في ما صنع الناس ضدك وحي سمعين هو يوم ايمانك الذهب وتاج البصر وارجيس فذهب الخادم خادمك باتغي ثم رجعه وصول مغضي فقال الوحوي لي قد انصرف الناس ضتك ويكبحهم من الصبح سرادي الصبح فقام عبد الله بن عباس باستاغي فأوتره وتذيه ثم صلى صبح صبح يبوت كذيه طيب حديث وحكاها دليا باب الوتر بعد الفجر صباحا كذب من لو تنكره عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية وقضاوية ولا قضينا يا معنى صدح لما تبحث قبرا قضاها باللوت كمي أداءها باللوت كمي وعند المالكية أداءها باللوت كمي waxa xanafiyada iyo hanabilada iyo shaafiiciyadu qinacaysuumaan waxay ilaahayn qadaha malootukan amma maalkiyadu waxay ilaahayn waxa wayan adaahaan malootukan waxa shardi uu qofku isagu shakhsi ahaan subax ama galab haddii la doonee shakhsi ahaan subaxaysan natoonukan u marhadu subaxadukade isagu waxa way u trigu karaan wa soo yeer soo horay raad kala dhahay taaso xota watriga xiligii subaxgeeb uu ku dhamaada waxay qabaan murqa saxaw iyo baad ah ilmu iyo waxay qabaan jamaahir iyo ilmu safiir iyada hanadalada iyo ansheegii hadda waxay qabaan in murqa laga bilaabo meel cisha ila quluu shamsi waxa لكن مالكير وحيد عصام ما هي له وقت الولا يا وترو وقت وحر اذا وقت الاختيار وليدا هو الصبح وقاري وقت لو وقت الضروره لهي قناه مرض وصبح وقارو ولا تكون لكن وحوايان سلام ولدكم لكن انت كسلاتي وحوايا قضا ما هي وادري يعني هلكا سيمري هوي مره مشاله والصحيح مركي يسالوا على رجحه و waqabada hadda witriga Cabdalla Maxabass ay maarikiyadu qabaan oo khaswaas sida waxa weeyaan Cabdalla Maxabass marku janaaba ka ama u ربيه وخشو المدير معنتك عن صوره خطاب يسال كل في الدرب مره تاس باصورتي انو بيديره اللهم السلام عليكم وعاي مره يطعط وصوبتي او صوبه بيديره مره هالكاس انت ويا وانت لقا عند المال الشافعيه والحنابله اتضام سوا قد وقضي عند المالكيتنا وأدعق ضمها لأن المالكي ذو حي قمان واختل مروراً وإيام حيني أصبح مجالي انت كور وقت واختل اختياره وإيامي قمان واي وحدثني عن مالك مدك الحديث واضعيف لأنه حكو جدا عبد الكريم ابن أبي المخارق البسري والإمام ابن عبد الكريم في التمهيد وحليها باتفاق المحدثين واضعيف من قاس وحدثني عن ماركا ما أنه بن قوحس وقرام عبد الله بن عباس وعبادة بن صامت والقاس من ابن محمد بن عامر بن الربيعة قضى أوتروا ويوتريهم بعد الفجر الصباحة كذب انتصروا وحي قبان يوتري قال لقد بعد الفجر ويا لكن ماركي يدو حيبا قبان قبان ما هو يعده قبان وحدثني عن عن شامن عروتا عن أبيه أن عبد الله مع أبوى عن مسجد قال أحيلي ما أباني وما أبدي ليه لو أقيمت أهدي الله قيمه صلاة الصبحي صلاة الصبح صلاة الصبح هذه الله قيمه والحال أنا أتر عن أترنيه أنا أترنيه أوتر وأبدي ليه ما يهدي الصبح الله قيمه بمعنى الحراع سيهمتكم المريكي وصلاة الصبح أشعر لك بالله ناس الصبحين تنقارين أنت وقت الاختيار يوين وثلين أسكرين. لكن ما راح يجي الصلاة ده الصباح اللي ووقت الضروري ولا تشك كلامه قما مو علشان شرط وين هذا اديق ولا يستوي هيك قدك حتى ولا ربه كلامه انا تشك كلامه رقم اليكن انه ما تفعل في المسجد توسع لكن قول وحاج لما لاهيته الاكو تاخرت هينا صومرني واحد عن مالك اي حي بصعيد الانصاري أنه قال وحيري كان عباده المصامد وحرا عباده المصامد وحرا يا ام قوم الملك يوم نقضه فخرج ياب عمر ابو صباحي الى صبحي صبحو صباحي فقام المؤذن الصبح صلاه دي صبح عسكته عباده امسي حتى اوصل الاوتري ثم صلى بهم الصبح صيحو تك قل امام وهايو كدي ما ادل كيها قديم سري شغل اداره المصامد من باب التروتر جيم اور بلده هذه مرغبا سويت رئيتو كذي مرغبا سويت رئيتو كذي اللهم استعبوا عليها تغلاء وحدثني بكبلكاس وحدثني عن مالكين عن عبد الرحمن القاسم أنه سمع ومغلي صحيح عن عبد الرحمن القاسم أنه قال وحوري سمعت عبد الله المعامر ابن ربيعة مغلي يقولي صغولي إني أناقل لأوتروان وتغني وأنا أسمع لقامة أرخيمة الكاريق ومغلي او بعد الفجر الصباح كذبا يشكو عبد الرحمن الشيكية اي, أي ذلك قال لو لا مدى لم تهي ويلي بانك الشيكية يبويلي وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن القاسم أنه سمع به أبيه القاسم من محمد يقولي سوالي إني أعني الله عن وترين بعد الفجر صباحة كديمة وقال مالك وحولي وإنما يوتروا وترين بعد الفجر صباحة من منا مقف كصيحظة عن الوتر وترين كصيحظة ولا ينبغي مهبنا لأحد الله اي أن تعمد انه قصد ذلك رطس حتى يبعوت حتى يضع لوعو وترقيسوا بعد الفجر سوا كده واصليو يوم ما ري خليه التفصيل دا قال لنا هو حويا صرا دا وتريا وخصوص عشايكه لما سوبلا بيدان الصبح كوهر وقته اختيار بو قوايو وعالي حتى لكن الصبح هو صغره اسا هو ولي وترين صلاة صباح صباح ووالدتو كان ووترين كذلك لأن وقتها سيئ وقتها ضروري بأنه يقع نعم لكن هناك وحن بنانين انو اقصت الصباح مركو تكذبينو مركة ووترية اللي هو نسألوه صباح وقاري صباح لكن هناك صباح او قاري انو الصلاة صباح قلمة هي وانو فرطة ووترية تكذب هذا الاكين لعلا اي مقطع انو الصلاة صباح مركو كباح كذب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 أن رسول الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهذا سكت المؤذن ما أدنكم أرقوا آمصر عن الآذان آذان قوك آمصر لصلاة الصبح وأدن من يوم صلى رعاة ورعاة من تكنجل خفيفة قبل أن تقام الصلاة صلاة ثلاغية كهرة وحدثني عن مالك عيحة بن سعيد مع عائشة الزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محيطني إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حاليا شاني وإن مخفف من ثقيلة اللي يغانه إن حاليا شانيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف كيف ضايدية ركعة الفجر الله عوده صلى الله عليه وسلم حتى إني أقول عن حتى السنة غاية ما هو حتى ابتدائية لو يقانا معاني ذلك متى حروف الجربة نقطة حرف بسمة نقطة غاية نقطة ابتدائية نقطة أظهر معلوية ما هو ابتدائية حتى إني الله أقول عن إله أقرى بأم القرآن فاتح هذا مؤخري أن لا يسمى أخري بمعنى تصدحت والغت مفهومه سدا ما هو ومبالغه اي كحل غيرانه بمعنى شيء لمغو او غابيه سلمت سلماميسو حدث لي عمرك عن, عن شرم عبد الله ما بين نم نميلوا قال نمي لي نمي نمي نمي صنمات بن عبد الرحمن عوف انه قال وحور سمع قوم انقلع مغلي الاقامه مدينه فقاموا يسغ يصلوا ليس ايقوتو كليا فخرج عليهم رسول الله وكسو بحي صلى الله عليه السلام قال وحور الصلاهان مع لما وصلوا على الوضوء الحمر قديه وتكوني الصلاه ثاني مع وذلك ارضا صلوحي في صلاه الصبح في ركعتين لواد الركعات اللتين لوادا صلاه الصبح سبحانه يعني بمعنى واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه صلاه دي لا اقيمها الصلاه دي ما تجي لا توجبه يعني صدرت الواجب شيء ولا اقيم يا ادا تاكه سنه قبل كتي ايه مره محصل وين مره صني سبحان مره كم احنا كبدا وحدثني عن مالك أنه بلغو وقال أن عبد الله بن عمر فاتده رقعة الفجر لماذا أنك عرضي الصبح إليك تقين فقضاهما وقضي بعد أن طلعت الشمس وانت صبح لك أنه يجب أن يجب أن يجب أن بعد الصلاة الصبح لما أقضى صلاة التي تكلم كيف مالك سلاة الصبح سميه لصلاة الصلاة يا مالك؟ هل تكن هي الصلادديدية هو سرلاات أن صاب لهويية صاب هناك متقدم ب ن خرا ويمما متأخر ب نغ خراوي متقدم تننع كللوية ص وقت هناغاية ص في نق خام مقاار ب نق خرايو تحية الم نغ قراام وحوية على دوم دوات قراك أو قشان صاد لل النحيية ن هي جاسي عن صاب حيويية فإن كان يقول لك أنه يكون مكوءاً وقتها تتعيّر وقتها تتعيّر فإنه يقول لنا لأننا نقول صلى الله عليه وسلم يا ابني عبد المناف لا تمنع أحداً لافق بهذا البيت وصلّى في أي ساعة شعر طيب وحدث ريعا مالك عن نظر الحامل القاسم عن القاسم من محمد بناء بكر الصديق أنه صنعه حسنيا مثل الذي كي أوتل صنعه من عمر عبده من عمر وسمه بمعنى لوارق عرضه الصبح وكتغي منصة قضيويا طيب اللهم السلام عليكم كتاب صلاة الجماعة صلاة الجماعات أبو كتابي هاي أبو فل صلاة الجماعة صلاة على فل قيدها على صلاة الفلد صلاة كلدة وحدثني يحيى عن مالك نافع عن نافع عبد الله بن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حري صلاة الجماعة صلاة الجماعة تفضل وإن لقى صلاة الفلد صلاة كلدة ب27 درجة صدرية اللباة تندرجو مركز صلاة للجماعات كحل مال للجذيه واختماء خلافة مشألة لكتاقا الموضة القيبة كبيرة وحينا مكهة للجذيهين لكن صحاباتهم مين الظاهر السنة ما داموا وقالوا دا لكبقين مين الظاهر السنة جماعية مركز صحاويين قرآن قرآن قرآن أخذياته لكن محاويا وحال الجذيه من الجمهور مركز الجوبي محينا مدينة مدينة لو الجذيه قرآن وصله ابن حجر عسقلاني وحمده ابن حجر الهيطة الموجهدة في التقفى ومرقى القؤاميين وكذلك صاحب روضة المحتاجين حسنو نصاصوا القؤامينية المهم جماهير وأهل العلم وحير القبان وحال الجديديين من القبان مرقى أصحاويان مركي لتقي مدينة ساسا نحو البدن وإذا نعك الطائل الجديديين مركي ومكالة مك... مك... مك... مك... جوغيه لقى عفسره مرقى أصحاويان قال ضواصورة قال طيب marka ee salaadada jamaa'atku waajib ay rag ku tahay misaa marka iyo rag labadaba waajib ay ku tahay mise mid koobay waajib ku tahay mise dhammaan kuma waajib leey. Bijma'an kor waajibkuma. Biltaqa ee cilmi dur waajibkuma. Haddiilla keen waxa way ay tagaan jamaa'a ثم رجبيه ولو هو خلافين لبا قول ام لو المذهب اكو جرى مساله رجب ما واجب اكو تابع سماها وحققا قولكم هذا وخبقا واجب رجب اكو شخص شخصي واجب اكو تابع مدام كان حق ابو عبد الله المسعود من الصحامه تابعينته وحق ابو من يابي الرقاه حواكمه وحاكمين المدام كان علماء اكو تيمام او رحمه الله تعالى الإمام أبي الثور أو كمدة محوية من الشافعية رحمه الله تعالى وكذلك ابن خزيم أو شافعية ذا وكذلك ابن منذر أو يسمون شافعية ذا كمدة كلهم حيقاً مثلث وواجباً وهذا مذهب إمام أحمد ويان وابن حزم رحمه الله تعالى ومذهب الذاهرية كله كلهم إيه اختيار الشيخ الثامن تيمية ابن تيمية نصاصر رجحي ساغمه mas'alada adilladeed ee u dareysadeena way farbadan tahay 9 adilla iyo wixii ka farbadan laga gaarsiiya بعض jumaa'a asxaaba'da waddiyayay jumaacana waxa wayan baa qaar tabaaciin ma soo naqli sida cabdaha nabitaaga noqday ee waxa wayan hawl kalaaba dusho qada waajib marka qoliyaha waajibki iyaga laftooda khilaaf ka ذا بوذاهني يسا سوقبا لكن مذهب احمد حنبل يحيى ويانسخي لكن حويا وزنبي كواريره او حويا واجب لغا تيويان اما صلاة وانسخو ويانسخو قبا مذهب الجماهير واهل العلم انه حقيقا لا تجب على العياض شخص شخص هو يجيب ما يسو الجمهور انه حيسكو خلاف سنيهم فرض كفايه مسوا صو يسوي انسان الامام النووي رحمه الله تعالى في المذهب وحر جاء يفرض إمام الغافعي الإمام أبو القاسم عبد الكريم الغافع يسونه وحور غجحي إلى الصنة مؤكدتها رافعي النووي ومنهب كما يقول الله يقول الله يقول الشيخ شيخان الشيخ خان كما أستطيعه في المذهب وحاول يوحا لوجه إمام الغافعي إمام النووي رحمه الله تعالى أما في الحديث للإله الشيخ خان وحاول بخاري يوصل لأ لوجه حديث في المسترح الشيخ لإله همه إما حجر بلوجه ذا رحمه الله تعالى عدل مره كالللها وحوية في العقاية يفتوات الشيخنا المسيم يالوجه ذا برنا هذا المرهب كالأسوار الذي قال الإمامنا إمامك هو الوجه ذا إمام الحرمين أي معالي الجويلي رحمه الله تعالى استغل إمام لوجه ذا قال الإمامه ذا الذي يسكي إدعوه طيب تصوير المرهب كالأسلاحات بوليه وفربريه يلاش ديته يصغل ملاش جمهورة أبو حنيفة إيه مالك إيه الشافعي إيه جمهور أصحابي موحي إمام واجب حي لكن قرد فرض كفاية قرد ثم مؤكدين أبريه ثم مالك وحويا أحد مدى من حيث الأدلة وحراجحة جمعوا هاين واجب إلا من عذر المريان إمام الشافعي أي مرة قرتوك من ذي هاين لكن ملحبك مرطلة فيليا الظواهر كيسا أحد مدى فرده كفاية أنه تلماميه ملحبك الظاهر كيسا مرطلة فيليا لكن ما مشافعي في, مشافع في الأم حليا رحمه الله تعالى لا أرخص لأحد أن يترك الجماعة إلا من عذره هنوقف نوف السحماية إنه قتل جماعاتك إلا عذر دار مهياني استقابة سالك طيب ما حيكون قلت بيسا جماعاتك باتفاق الفقهاء حيكون قلت بيسا إثنان لا, لا يكون اتيريكت حكمية فتو المثية مجلت كصددحية الله اعترا ح الله بقول صدن هي السجال باكير خ وحتييو كل مرك المححللة إن حزمي مجلة افران صفح بقول سيات ي مجموع إماانه رحم الله تعالى مجلة افرات صفحة بقولسيدياتية فرميلة س هذه انشاء الله تبار اللهم سعا حديثا خض أن دولتاغن هي ادلله علماده waxay dalishadeen oranayo wa sunn hadith kale dalishadeen hadithu mudarisibiya waxayna yahay fali baa lagu tilmaamay qaaciiduna waxayd wakhayd kullu ma ruuti wa fihi al fadlu fadaaka ghayru wajib badalay hay khaw wajib ma habili wa an marik amru shehab an su'ay wa hadathali an marik amru shehab az-zuri an su'ay musayib arabiy صلاة الجماعة صلاة الجماعة افضل ويكفى لمن لم يصلاه احدكم ليكن الصلاة ديسه وحده وكليتو كليه ب25 جزءا شريه لواتن قيبود امرجا يتطوبيه لواتن وله شيه شريه لواتن وله شيه يا كيف يجمع سبا لو جمعو كرا روح ليك من وحي الاله وحلفير يا مساءك سيو كلوب يجين وكونسر ونشريه لواتن ويا كثير فوق نظر لاته ميرايد وبعضه محيله ما وحل في الله حقه خشوك سيوك خشوك بنيهين دطفو بيوك لدرجة بنيهين بإلهين وبعضه محيله ما يسأل في الله وحل في الله حقه قفه إيمان كيسي يوحلها صل في الله بإلهين قوله بسير إلهي والصحيح عدل عدد معن فيه ويام طعيلة سويا عدل عدد معن فيه والله ما هو السؤال تقل ويام لو أنت سلحطي مالس ويبادي سودينا بوري قدما طعيلة سكي قبصوا وايح أنس وحدثني عن مالك عن أبيه زناد عضلهم بذكوان عن معرك عضل رحمه هرمز عن أبيه هرمز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري والذي ألم قلت نصير نصير بيدي قعندي سيكون جغتين لقد هممت وحمدوني أن أمر إلى نمره بحقب حابأه فيحقب لصحاب القرى ثم امر أن أمر بالصلاة والصلاة في في داءه فيؤذر الوأج من الله إيضا ثم أمر الرجل أن أمره فيأم الناس تكويما النقضة وما خالف عن الضامر الى رجال رجليه होगी لو حريق عليه من كسو غبويو ثم غري هوغا غري هوغا كسو دح غبو والذي لم يكن داخل الصين فطيب بيد يق عنديس كو جكل لو يعلم هذ وقال لاحدهم يقول انه يجد رجليا عظما لف صمين غشليس او مرماتين لب لفظ حصلت انه وان لا شهد العشاء عشاء يبلغها ii lora laa wuxuu laftiiba lagu sii kaalay waxa weeyo bisaykooda la isku qool isku leeylaha qarq qarq markooda laga xireey laha bisayka gubyis oo sumaa ta iyo kalaa ka dii lora laa wareede salaadku soo kusoo toogta sharriyal baa lagu sii marka shan ta salaad iskakaalay waxa weeyaan sharriyal wataarriyal ugu lasha dhee laa dii lagu yiraahoon wala isku leeyla bisayka لكن waxa inna qaybta dabiiciga ah iyo waxa adweeyadaana kullay in loo tartamo shayga diiliga na qasb roohay waxa ay xiisayn badan u sii nooyinno dadmo mar qasxawayaan admodon wuxuu u dhigay diinta kaliya in mar qasxawu dad go'di u bayna qasb hayaaro looga yaqan bayo dadka go'dii u bayno halal dalashay nabigu sallallahu alayhi wasallam dig halal murxas haw iyo dig harama oo xurmale iyo nabigu ku banaysay ma sunna dig lagu badali sanaha waxa ilaahay insha Allah nehiib haye dig murxas haw iyo dig harama oo qasl gubo way غصه وحوي مرخي رسيع على بوياك يا ري ويل سيدالي يروح وتعالى الضب وحق عذابك دي لهذذا رسي مرخو مرخوال لا ما هي مرخه مرخه علمادو وخا اجماع هو فخصيه كان مرخصه و ينضى او حق اللهم الا وحدك الا الله بقص بوياك او قفك منافقه اه هو مناف منافق إن يقفك وحوي جماعاتك كهرة الله لا أعطي شخصها أنت كبير سوف تفقينا لقومي لكن الله مضع من لقومي كريم ومسألة خلافية وهي يعني جماهير وهل علم وحيطة قال ما فلتوى لقومي كريم طيب حاطب المحجر عشقالاني رحمه الله تعالى بركوا حديثك لا يعذب بعذاب الله بركوا فاستيليه وحويلي حديثك السبق غالب في الشيق إياه ما أهدوا اوو تصيغاو يا سيده غالب كو احي مرخص حويا سيده غالب كان لغوبي كريد لكن قالده او خله وا لغوبي كريد ذاتي قالو نودو بالتديره مرافقنا الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا بلا اله غير الله جمعن بالالهن لهذذا طيب قرينه وحيله يميه تاسيم سوريسه عليهم على القول الراجح وحل الغي بايب حفظ جماعات الكهره ين... ايه... وحاوي ال وحاويان وحيراه قوليها وررها في ضافتين ميرا الصلاه لا ي... لا يترك الواجب الا لواجب واجب واجب دا نوخ الشقيل لا يقصر هو واجد بس واجد وادي فالوقت الكرافي راه قاليها كامل المهم واصل على السومس الله مستعان لصقي مع واحد مرخص من الكيسه وحاول يقل له شيغي وداين له وگبتاكه لولا ما في البيوت والنساء والذريه هذول البليهه ركصنا لهايه دول يعيان الله سبحانه عليه تخلع ها مركحة دي اي انت اوهلها يلافها ويلافها ويلافها انه مركح اوما جاوح يكون دوبابيا في العتمة الشائجة ايه وصلحة صبحا وبه قال حدثني يحياء علماليك عن عبد الرحمن بنوحة رمالتا حديث ما قطعي يا حديث ما قطعي اه وان هل يجب اسكذا وحدثني عماليك العرب النظر سالي بنوحة رمي امروه عمر بن عبيد الله ويان عن بصري برصعيد ان زيد بن ثابت قال وذيري افضل صلاتي ثلاثه صلات ورسل للضنق والصلاه في, في بيوتكم جرينا صلات صلات ما في كل اي زين الا الصلاه المكتوبه صلاه واجب كان ويان حدثني محمد بن مسلم باص وصاري باب ماجاوي يقول باب يا في العتمه العشاء والصبح وحدثني يحيى بن مالك عن عبد الرحمن بن حرمره الاسلمي واحرمله بن عمرو بن السنه لداها الاسلمي المدني عن سعيد مصيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي بيننا ان الذيي وبين المنافقين منافقين فوحنوا دخيا شهود العشاء عشاء الصوح هذا يو الصبح يو صبحا لا يستطيعونهما ماوذي نحو هذا خاء ويلميدا مرحة حديثك وامره الصلوية لأن سعيد بن مصيب وتابعي ويانا إما أهال صحابي مرحة حديثك وامره الصلوية إساقو ابن عبد البروح ليها إساقو مسندة أما متصلة النبي صلى الله عليه وسلم لكن معنى إساق لك فقال لكم ورية إساقوه متصلة وحديث معناها نحو جيسا جبتا أما حديثك وامره الصلوية وايه مرخا الخلده قلبه روايات كبرك وهينا شهود العتصمتي يقو ترجمه متبقيليا تحدث عن مالك عن صمي مولى ابي بكر من عبد الرحمن علي بن صالح السمان ان ابي هريره تصبغلها سوك يبيجلي السمان واخ لوو بخي انا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب بين ما وقت رجل من يمشي سرب بطريق الوضوء الوقت يا وجد حوله قسط من شوكين لان قده حبو هلى على طريق الوضيبكه هلى فاخرهم رخسوك الليحي فشاكر الله له الهي ما كل شكري فقصر الله الى امر قاسود من ضافي الى سبحانه وتعالى وقال وحود ابو هريره وقال النبي وحودي والشهداء شهدتنا 25ا المطعون قصط عنك ودلي والمطعون قصع عنك ودلي والغريق قصف بياها قدنتي وصاحب الهدى قصق قلبه جبي في سبيل لا كل شيء كل شهيد وقالوا وثوهي دوكا ولو يعلم الناس وضطهاده اغان لهاين ما في اللي داي اذانك ويحيو كسوها ايو الصاف الاول سفر ثم لم يجدوا اين أي هلم الا ان يستهموا الى اقرصو خان عليه دوشيته لا استهموا ويقرصو ولو يعلمون هده اغان لهاين ما في التهدير تلحات ويحيو كسوها لا استبقوا اه حلقة التهدير كاس كالله الظهر من روحاك للإلها حلّها الظهر فيها للإلها لا صبقوا إليه ويُبّرس لهايين ولو يعلمون حدّي أغان لهايين ما في العصمة عشاء أو في القصة غانية والصمحي لا تعوهما ويّمان لهايين ولو حدّوا وانجوا الغورة بها في مدينه حديث أحاديثا ويكّلت دقائي الجب وتؤجّل إليّا لأكين إستغاورين تعدّفين من يلقّي سوكين إياه مرتّر ابي صالحات بعمل اسوكين اياه فانه وانه مدرد شكامل او اياه وانه مدرد شكامل او وحاول اياه احاديث فرد الله عنه لكن هاي السنة فؤال والتاته مدرد اسوكين او وانه مدرد شكامل او اياه مدرد تمسيص ذا محرف وقادح وعندها التفسير قد يسامح او رجل من الصيود في البيتين ما نخلص بيان بين ماء بينما أستل كذب وحيا حيث بينا كليا بينما أستل كذب بينا كليا حيث كذب فضح ذب على الإشباعي والسفل على الوحيد الديي مرغان نقطي بينا مباهدنا للزياذي بينا ما مين نقطي بينا ما نقط نقطي مرغان بينا إيا بينا في لبضوة وظرف الزمان بالإلهام معنوه ومفاجأة وكذب بينما المركبة اما بينما امرتي وحصصني والنعم فجاء باليدام ما نقعد الا, إلا ان لو تيري مويان جمله فعليه فاعل ككون اما مبتدئ خبر تكون خاصه الاعراف و حين اوباهن لوذاسبا حينها يا بينما وحو باهن جواب الباهن جواب كسو معناه ان كتميتل مايو جواب مرغا اقرب المبتديه اوي لها وهو الغجل التوية طيب الغجل وهو النكرة المبتدمن لقد يكراه ومسالة خلافية مبتدها محاوية من النكرة مو النقضاء يسمى النقضاء مثالة خلافية آه. الإمام المالك الحكوك قيدي إني فائدين يسوح ولا يجلس الابتداء بالنكرة ما لم تفت عند زيج المامرة وهل فتا فيكم فما حل لنا ورجل من اعترام عندنا وربته في الخير خير وعمل بالغ يزين وليقسم علم يقل وبين ذلك تسويذ مرخو حويان اا وهدوي حفايدين سو عادي وخاصه حي جارسيام مصاخرة لحويين تو حي جارسيام طور الى الصدر فايدا لوغد ديكرناشيرو كران مرخا طور الى صدر الجارسيام طيب امريكا بالله اللي حكمك ليك قاري نتذكر لوحوان وجد سبي ارمي وضع ومركز صحيح رجوته وين هذا مسدوه جمله كنبديس يمشي في طريق نواخبر تيويان جملتهاش هذا مرقين عشرة واكتسيدا متكلمه شو ولا يدي شو المامي مرق الشهيد كان لوقي بيصدح من علي شهيد في الاخره في وفي الدنيا في في اخر هو شهيد في سبيل الله ليدو حالي دا شهيد في الدنيا كليه وقف كت ضالكا وكاها ذنكري أما قبيلت أما يسنبا اما واحد وكاها ادون كان با لوروا شهيد اخر وخدمكم عليه و توكبه قلبه الى اله ويلي وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعل الله هذا امنصورا في وبدا اللهم يا الله ما لم يكونوا يحتسبون شهيدهم في الاخره واجروه واكون واكون ويكونوا كل وياي لكن شرط يبقى كبريه وبالصبر وياي وقف وينو عاد كيسو صبر لا ييبادو اريواموسيو رساله ابوخه قريه شهاداتو و هو غارسيه دوريه صدق دوريه صدق مو غارسيه رساله كون يريد شهاده كبيره جدا كذا تفاشو كنت على التلاميذ مغنيو و, و هو كبريمه مساله عجيبه و شوفته في الجعائل و انتو كره يا ولو إسلام قبولين من النقطة واحد جعلها لا يتوبين حديثة مسألة تلمانية وموضوع لكن حديث كاسم هذا موضوع محل تستاذ ابن ماجهين وكذلان في اليان لكن حديث موضوع انسوا عن نبر 3 وحدثني عن مالك عن شهاب الزهر عن ابن بكر بن سليمان بن عبي حصمة من عمر بن الخطاب فقد الواي سليمان بن عبي حثمواي في صلاة الصبح صلاة الصبح لكواي وأن عمر بن خطام غدعو مكلحي إلى السوق سوق حجيتم ومسكن سليمان سليمان قولي بيسم بين السوق سوق إير والمسجد النبوي مساكا لن يبوت لخيه فمرغو تصامري عمر على الشفاء جود الشفاء الأورينجلي أم سليمان الكيّر فقال الله أحكيري لم أرد سليمان سليمان ما لا أرد في الصبح صلاة الصبح فقال للحيطري إنه باته بري يصلي صبوت كنج سلاة نج بحرده تغنى فغلبته وحكى غالب نغل عيناه اللوذي سين فقال عمر أحكيري لأن أشهد صلاة الصبح صلاة الصبحين الصوح حاضرون كصوقين قاطر في الجواع في جواع الكونيمادو با الله واكل شعل بيني الي حقيقه لن ان اقوم الليله حبيب طويل انتيرنادو ان سنه واجب وحويا سنه واجب سنه واجب لوجته نقول يا امر خوذي مرغوه على شباب صومري بدل لوات شتي كان كتا عدسنا و وحاولنا لي فمر على الشفاب بصوامري أم سليمان حيد حسنًا بيان هداة كبيرة بدل هداة كبيرة فمر على الشفاء بصوامري أم سليمان بصوامري وكاسور كبيرة جداً لا لا لا لا سألني كتاب مر إذن صحابه الساسي سمين جريم الساسي أحواش رضاكم مرباري جريم فالخاصة أحوام ينقصوا مهم قيم مهمة قيمة مهمة أبنوا أقايد جريم لكي يجب أن يكون سائق إن الوحن لغيها وقفين على السويدي والمحافظة عقفين مو بنتي مو حنو صليا مو مطيهي إلا الهداء يبقى لغيها لغيها ومضى هبية لغية وحوية وعالية حقية شواله وقفها قلع خوائع اللي سويديا في عن اللهم سعى الله عليه وحدثني عن مالك عن يحياب صعيد الأنسان عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن ابي عمروه قال عيسى ابي ابي عمروه مجيئ عيسى بشير باليدها بشر لواليه تعلمنا واليه اقوله عن الانصاري انه قال وحور جاء عثمان ضعي انه عثمان ضعي الى صلاه العشاء صلاه العشاء فرآه وثرف اهل المسجد تقي مثائق الجوري قال لي يغير فتجعوص يحلي في مؤخر المسجد مسائج حجي تضم يرفع يحلي يمتذر الناس ذكي سوى السليا أن يكتروا إلى الصوبة فأتاه وحويب ابن أبي عمر ساويب فجلس إليه والله فريصي فسأله تولي من هو وروايه فأخبره ورحمي فقاله تولي ما معك من القرآن والقرآن كمحاسقان فأخبره القرآن كنتو كيقانوشيغي كي فقال لهم اسمان باوشو كيري من شهد العشاء اساي وقفت الصو حاضرا فكانما قام وبل سوى الساغي مثل ليله مريم بركيد ومن شهد الصبحه صبحه قصر شقي قاسمه وكانما قام الليله هذه تنقص وحسن ما ولا جري مركه ما اه صبحه كلي صبحه يعشاي قولس كدري لو ما سمحو لكن صبحه كيري يعشاي كيري مثل ما لما نظر اسبك كبير ويح السلام اشترك كلينا نتب الليلة بوء الماء صباح كلينا نتب الليلة بوء الماء وصلنا عليه حديثك يا مسلم أصوصان في الصيحين بابي على الثلاثي الثلاثي الثلاثي ويقع اليو مع الإمام إمامكم عيسى بمعنى الصلاة الصلاة مكتية الصلاة مكتية طاوحد على واحد على ركاة تليضوا لقجنه واللجكن وايلا الشيء سطح مساله وحاج بتا فوق هذو ايسك خلافان السويديان مساله كبر وحيلهاين سبب دا امام خمير عيسى لسو ان لهو الشخص ما قسم كنيسه تو كنيسه مثل هذو جمعت عرفت تو كنيسه ولجكن كره قرب وحيليه قسم الجمع على رباط لجكنيه وقسم الكنيسه مرجوده لجكنيه لكن اطول جوع على صوتك جوع على وضحككم يايدي والله بدا الجوع حيمركم سبعه و30 سنت لو بدا الجوع على صواني الغاط لو بدا الجوع على صواني الغاط هو مش لك وحرام بليه امام احمدي اصحاح ومراهيم الغاهوي واحلال بليه طيب مسالهنا الله بعض اي سكحيان مقصود هذا مصطلح في التجويد و سلاس او اثار توكين دورا و خا في تطابقان قصد كريه انتو جمع مرخ دبهل اي مساء الله بعد العلماء اللي سكرتهن وحا ويا تف كل شهر الجمع مرخ سحويان سكداي حضرنا مرخ مايو قريرا سعد او مالك امام مالك يا ابو حنيفه وللسوء علماء يبقى إمام ماريا الحريف وحي قبان هدوه جمع قفو كتو كذي ما سوء جمع لبقى حفو كتو كذي لكن وحويا الامام الأحمد الداود الذاهري هي أصحابه وحي قبان وللسوء علماء الحديث هو عام بي قبان اللهم سلام عليكم برقب السلام خلاف كاسا كدرة من الامام عربي يبقى هذه المسألة أرهديانو وحبسوا علمي ويلاهي المسألة للصدحات أحضير مسائك الله قيمه الصلاة دي إلا قبحه مبنانته من سواء حرام ومسواء كراهيو عند الحنفية وكراهيوية وكراهيوية وحويا كذلك وعند الإمام المرخص حويا شافعية رغلا ميلا كراهية قبلا مرخه الولد قوله من راح قبا وحرام بقضامبه مرخه مع السي وخدعي با ليدي ابي هولين وخد يريف اما هذا فقد عصى ابو القاسم مع السي وخدعي با ليدي مرخه وحرام لينا وحكرى اسكو خلافان صلاهها لا سوين لا يواكوي صلاهها وحيراهم لكن مغرب حضرته كتامكريات كاجمع عملتو كو صوع المي سبقنا وجمع دبلت فمس لان الصراط بالجوا المغربو ووتر النهار دا قلام مركو وتر النهار ديالي دي ابو صديخ اللي تلا ابو صديخ كبر خال جوع لتو شاف بين نقري صالح وحي نقريا وتر النهار شباب يشرب حياه امسيه حقها سمر يمر ورا سيدي كو تكين سفياني فوري اا وحاوايان اي كو تكين لي قال امام الشافعي يا وحي حنيفه يو وهي قواليه و نصلاه قد ما انت ولا سعي علمي قواله ال بي صلى الله عليه وسلم الخلافيه والصحيح صلاه ما انت ولا سعي الحديث عاميه وايه وتر النهار لو حق له ديا هو صلاه واجب كوي اما تصوم يبقى طيبه قل ياها الصوم هو مثل ما نقولنا صلاه وثل ما نقول له و الحنفيه قالوا هي مسيين وتره هو هو الصوم ما و الصنوه او وتري احين عاديه اللي سيقان مي او وتري اللي هو شكر تصارها المغرب شي صدح رجع بابا والصنعه مالك يسوت كن كتدي سيقان المغرب شي ملكه صار هذا لبد واسمي مرخص سميه مرخص حوايا وتري وربي تبي ترف رجع العيله السخمه اي طال انا شو اذي اللي دا وتر النهار دا ماشي كما كان مقنوط لان الصلاه دي واجب كحيثا لاغا هنداي مرسي وتر النهار لها اما وتر ياه هو ماركي تيور لو بيو عن مالك وحدث لي يحيى عن مالك عن سيدنا اصلا عن رجل بن كووري من بني الدين. الدين يقال له الا بصري بالمجمل ورجله عن بيها بيه, بيه محجمو كوليه أنه كان في مجلسين مجلس مع رسول الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأدن دوال أدبي للصلاة الصلاة ما له أدبي فقام رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم فصلنا الخاصة كذي ثم رجعه الصلاة والله ومحجر محجلنا في مجلس ميش يسكفر اليوم لم يصل معهم عسل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعك من حاسد ان تصلي مع الناس تسمع جنازتك ارست بذلك للمسلم والمسلم الله رسول الله رسول الله ولكني انا قصليت وانكري باهلي قولي لي بصوت خديبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الخاتمه صل مع الناس ذا كم كنت مرخا وان كنت ملهثا فقد صليت في تكلي ولو قمت كذلك على الوقت دي صليت لك مرخا تماما حديثه عن, عن ناس انا رجل من باسل عبد الله بن عمر ويدي لمبا عبد الله بن او فقال له سيدي في بيتي والقوله يا ثم ادري كسلاه ثم ادري كسلاه سلاة صوحة ليلة مع الإمام إمامك من عيسى أفأصلي معهم التي كنا إمامك فقال الله عبد الله بن عمر, عمر باكول النعم ها فقال الرجل لنك بن عمر باكول النعم ها أيتهما مدودي أيتهما رفعي نصوله للأخير أيتهما مدودي من أجعل صلاة صلاة إلا صلاحات الواجب كهيد مطيهران كثيرا ومسا طلب ما كثيرا فقال له عبد الله بن عربان كويغي هو ذلك إليك وطال يفوض بصير ما ذلك سير الله إله يحق سويا يجعل له ويلي عياتهما مده إشاء وضوله إلهي من الله يري وضوله ويلي هذا يطالق ومدل سيرتك والله مده طيب وحسكوا وافقين وحسكوا خلاسين ممجدين صلاحاتنا وراء بعض الإمام كانت لا يسمحها من يسم waddab nieseem musunadiisum matiyo rayso ta maistryisani nieseem maliska galiun maxaad nieseem biiraay pol iyo weeyda magraba niese waajna qadro weeyda sunan niese salama waafar qolsooma ya qadri sunna iy taqwiir wabandiga iy mahay وحاول اكتمال ولذلك بيد لو جمع عندنا انطلاه وحيوردن دي في نيه اودي للمفروض اقوال فرض ونفل وتفويض واكتمال دي اساسه الوجهيات في نيه العود للمفروض فرض كل نقطه سيسه وحده ليسن يا اقوال فرض ونفل لولا وتصويض بندق فضح واكمال قفر بيت كالطروج عند الحاج حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عمر امر رجع من باسالا ويدي سعيد المصيب فقالوا ان نوصل لواتكم في بيت القريه وكذا ثم آتي المسجد مساء كلما فاجد الإمام إمام كان هلي يصلي صوره في تلك الايام ف اصلي معه اف أَفَأُصَلِّي مَلَّتُكَنْ أَيَّامِ معَهُمِ عِيسَ مَلَّتُكَنْ أَيَّامِ فقال سعيد الحوري نعمها فقال الرجل لكم الحوري فأيهما من دودي با صلاة صلاة صلاة إلا حضرة صلاة دواج كتابين القرسام فقال سعيد الحوري أو أنت تجعلهما ماذا صلاة هذا التيتاي ماذا يليا إنما ذلك إلى الله فأسلا يحجيسوا ويانوا إلهي ما هون شاقوا شاقوا وياموا عنه وحدثني عن عن عفيف جن وحدثني عن مالك أن عفيف من عمر بوكوري عفيف من عمر السهمي ويا أرغج لنبوكوري من بني أسد من المجهول بأه ورج المجهولة من يعيسى اللهم حيبا لينك ضيب وذلك حديث مجهول بأه أما هو سأله ويدي أبا أيوب من ساره أبا أيوب من يعيب ما اسمه خارب من الزيت خارب من الزيت من كليب من الصعب من فقال وحريني أن أصلي وانتك في بيت قريقيق ثم آتي وانت لي المسجد مسائك فأجد الإمامة إمام كان هلي يصلي صوتك لي فأصلي معهم إسم الله تكذام فقال أبو أيب حيري نعم ها فصلي معهم إسم الله تكو من صنع ذلك قفك سلاة سماية فإن الله حصلنا ذي سهم جمع جمع قيبتي معنا سوابك جمع وهلي قيبك لي معنا أو مثل سهمي جمعن جماعه جامع وحا ويه سهمي سي قيمتي سوخ لميدو هليا او اجري كل احاديث محي... اطات المحاسب الماليه وحيو ايغي انقف كينو كلغي صوت في بيتي فان صوت كلين بولايي لا شعلوك ما خويداهين طلبو ارانايسا قف شرغي صوت قري وا جمع لاصو علين طلبو ارانايسا اطات ميدرشن في بلسيوي ركوره يسو وحلقه يا با ام عيد لتجماعتنا وحامد جمع قد بسمين اهل كسمين لتك تلغي واسير وايل اسامر لسمه في اهلي فركه تاسيك جوابي قليه حسنه وحدثني عن الناس عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول كي من صلى المغرب وفي المغرب كذا او الصبح الصبح او الصبح ما صلحته كذا ثم ادركهما صوحه ليلة مع الإمام امام سمي عيسى قالا يعذ الله ما يرسو علين سمرتي وقلبي الى حيد مغرب كلنا نسو ايلك لانه وتر النهار بالاه ما قال يا شان كان سمرهم مرخه ا قال يا حس سفياني الثوري يو رجل ميداي كتجين خفي سفياني الثوري لا ور وايليه ومن نقل ياهو تاغيسين ياهي ان سويلن كن من نقل ياهو تاغيسين ان سويلن كن عين الا ظن وحده اله ووتر النهار غير اله امام الشافعي انه ويو يري شف ابن قنيا شف عفوا وحاكر يداي شف ابن قنوه وتر النهار تواميش كان بخيراي ilaa wuxuu shaqeeyay rekama baxaynta hawshaasi sawfto wax weeyaan saddexdan danbiye saddexdan oo murti la isku geeyo ee shaf dibay noqday laakiin shaf igii ina noqoto wax aad diidaya salaam baa lagu fasaliyay ee shaf ii wixii la jira waxa la xeeriyay salaam baa lagu fasaliyay saddexdan gooniga قال المالك الحويري ولا ارى بأساً لباته ومعرخيه أن يصلي إلو تكذ قفه مع الإمام إمامك معيسى من قف كان أها أن يصلي إلو تكذ مع الإمام إمامك معيسى من قف كان أها قد صلى كيتكذ في بيت قرويسى إلا صلاة المغرب الموينة فإنه إذا عاده ما مرخوصه عليك كان شفعاً بين غريسا إمام شافك من ختاسه دي دي شفع من غريسولي لانا صدح وحوية شقيسا لقد قلت صلاة المغرب الموينة كان في بالله كوين على وتر النهار وحولها مساله كوين على الليل اي النهار ويا كوين على لكن وحي كوين ليين لا يكون النافله وثر وطر سنها او وثر جاي وثر المنقطبيه خاصه كوين ليين يوم باب العمل عمل قلب بابيا في صلاه الجماعه بمعنى هو تكوز جمع مركي لو جيرو كيفيات امورها حبون الى سمعيه وضعك جمعة كنيا أمقفك كنيا وحيالها اللوذبها هيوك هابنية وحدثني يحيى عن مالك عنبي زنال عبد الله من ذكوا عن الأعرج ما اسمه عبد الرحام نهرمس عنبي هريرات أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبير المقعي عبد الرحام سخر وعاشق قرتي سمي طيب ماركة. لكن ما لسكو أفسي سفي عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحور إذا صلى امسقوا المفجرة صد الغوء إذا صلى أحدكم من تلك المرخوطة كنية بالناس الضبكة فليخفف حفظ يديو صلاة فإن فيهم لحد هذا وحفظوا عن الضعيفة من اسكتها واليوم من حنوصانية والكبيرة من الدأوين وإذا صلى أحدكم من تلك المرخوطة كنية للنفس والنفسية إذا كنت تلك المرخوطة كنية فليطوي المشاة صوت ونهار لدي مرخ هذه هذه الخارج المسلمين سوصارة وحد نفسه عن مالك عن نافع انه قال وحور قمصوار وراء عبد الله عبد الله بن عمر بن الساجي في الصلاه في الصلاة أو من الصلوات صلاهها كميده وليس معه احد خلق فنميس مرهي او أنا غير غير كي غير كيه الله فخالف عبد الله عبد الله مرخص حو يدمر بيده عتيسي فجعل حذائه مرت ساسي يينك ما هو يندق يا مشع يمينه فجعل لي عن يمينه يندق يا مشع الهو فجعل عن يمينه صمح فجعليه فجعل لي حذاه حطيه على يمينه انورغه على يمينه ثلاث مره واخ حذاه كل يدنان لا محذاه كل horti iyo horti isugu geeyo weeyaan marka horti marka saxa بمعنى و خويغه ييلى اي محااديه له من اسبا قابس اليميني مرجع ليس و خويسا نكه لو يقاانو ناس جلاشي سوما جلاشات يا شخصي هتو ما يي انو ميي تكاي شاغل الرواه مركا خياده السيلهبه خور كلي ما نوقاتين مقابل فينوقاتان و خويس و يي سو قفتي مرخصو حق من يديك عذاءه مقابل كيسو عيميني من الكيسا سان صغيرا عيميني وما يشوفون الثلاثة وحدثني عن مالك ونسقطه أصلي ويا بمعنى وانستنين من خلال الثلاثة عن مالك عيحي ابن سعيد الأنسالي أنا رجل المكان وحاية أم الناس بطلقين ونغضب بالعقيد وما يشعق لي له وماذا يقولون لي وتوقي اللهم استعى وعليه توقي وايهاي فأرسل إليه عمرو عبد العزيز فأدري وفي نهاه وحووووو عمرو عبد العزيز إمام المبيبة قال المالك وحورو وإنما نهاه وحوووووو لأنه كان وحووها النكاسي لا يعرف أبوه أبيه من الألق واتئ الإمام ابن عبد البرء وغيري وكناية كالتصريح وصربت حضر عبدينه بمعنى وحال وخو نميغو وخو كودا عورنا عبد العزيز ولد الزينوها وصفن حلال كبرن بوها سادرته انه امام كد يغنن حلال كبرن بو نعي مادام والنفس تيسلغا ابوري هي ليه خن ليه حرام لا دوله ابوورك حضروا مسالنا ولد الزينوه امام من نقون <ت government> امام راكيل ملغدي كره قال امام مالك و <محول> خروه واكرهيو ايه حرام ما هو يج يهضوا امام نقضي صاد وعن وصحب ويلي قال امام مالك في السوقه واكرهه السوقه ليت مستعدي عيسى بالدينار اللي ليداه سو بودو و خديريت كرهيه وما يسوم في ساعه تنبيق لها زعمه وايه كره يومها حضي ان استووحوا اهل يو هي انو اله هي اعبودون فخذا ودييشي دكن تخيليا سقيات اهل استووحوا انو اله انو اهل بو يحيي رقم خلو ديول يحيي امر خاص حويا اسو امام ونقر وزاع على اساس كتري امر خاص حويا محمد بن الحكم من لورينجه اساس كتري عند الجمهور مر خويب بن نان صحي الجمهور وي لكن افراغ علماء كلمه وهي قوام ما بناناه قوام او ابن حزم با و هو يقول ايه منك الدوله يننك الى حنيها يننك ولد الزينه يننك الضونك يقوص هي من معلومه تقول ما كان شيء غير الله يتك حنفيهنا ايضا وحويه ملك الامارات رئيسه ادرانكيو ولا دشرها وكله هي طبعا لاما وحيره لا هيك او شوه المسؤول هو وين بناه ايجنا بدنا نوالي للدايه ولا يرفض السلامه يدايه حتى المساله كمان نقيه عامه قبلابه يدايه ما دام من كان ايير ليديا السياسي والصحيح لا وكره هي سب السبب دينار قولتي قاموا حمام يا صلاه الصلاه الامام امام كالصلاه ليس هو جالس من صدفه هي صلاه هذه حدين مامونك او وادي كريو انه تجنادوا ماا خا سوايان مامونك امامك هدون او وادي كريو انه تانادو لكن او وادي كريو مو فريسو مسوي ساغي با مثال تخلو يعني ما مالك وحنايه قفكه حدو تاجل الاودي كريه ما قنانا بوليه سلاذا الامام احمدي اسحام امراهيم رحمه محزم ايو او زاعي ايو اهل حديث طيبه من رحيق لازم امام تعطو فضيله ولا فرسمه حدو تاجل ولا تاجل طبعا جموه والصحيح المساله ذا على القول الغاجه وحا وياه لكن أسألنا أسفرها وحاويان إمامكو حديق وفريسة حديقنا ذهو دي كريسة وفريسة وفريسة وفريسة لأن أحدثت أن نوصه ومنصوخ حديثت أن نصخين حدثني يحيى عن مالك عم الشهابي سوريا عن ناس مالك أن رسول الله يسعى ركب فرصا فرصبه فوري فالسوري عمد مرقص كبعي فرصي فجوه شوابه قوة يعيشته الأيمن قوة فصلى الصلاه صلات الصلاه وذكر بالصلاه صلاه حكيم وهو عايز يصوف ديه وصلينا وراه برجيت كنت كنا كذا وانا وفرفدنا لما انصرح مرخف بحطاره وحل لما جعل الامام امامكم وحلوه يا لي ليتم بهس لو بدهي دا صلى قايمه ثاني مرخف كنت كده فصلى قيامه ثاني كنت كده واذا ركع فركع واذا رفع ارفع ايدك لقدام على ما الحوي قال سبحان الله وبحمده قول ربنا ولك الحمد واذا صلى جالس مرخف فدي كنت فصلى جلوس فدي كنت اجمعونا دمانت مركو أنت هو منصوخ وإذا صلى جالسا لا قبل الله وحدثني عن مارك عن الشيساء من عروة عن نبيه عن عشرة من نبي حسين سيساء صلى الله عليه وسلم قالوا بحثني صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو شاكل صلى الله صلى الله عليه وسلم و صلى جالس الفرق و و صلى وراءه قداش يساء قوامكم و كنت في القيام و يغتا تعمل أي قائمين فأشار إليه بو يشارع عن إجلس ورفعيسا لما انصرف مركو كحبا حقا له حول أن أجعل الإمام ti ma ku xaluum taragali timma bihi shalogudiro wa ila rasul xamarxu ku 4 curo ku wa ila rasul xamarxu madhisu furu soo qaadana farfuu ku soo qaada wa ila sallallahu jalis wa fadhii xamarxu ku tudana fasal u juluusan fadhii ku lugu tudan soo xintana waxa dadku aan maalika aan sharb urwa ta anabeehi urwa bin zubayr hadithu wa marso ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam laki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرض حنوك و إصابه فأتى هو يمت فوجد على بكر المحل و هو أبي بكر المقايم يصلي من ناسه ضدك و تكوني فاستأخر أبو بكر الماذا با... نرغب سحوه فاستأخر أبو بكر المعضب ديب ديب صلى الله عليه وسلم فأشار أن إليه رسول الله و كما أنت أن كن أهو كما أنت السالة أنت وأمفصلة لله أنت وأمفصلة ام <أمترض> سنه ضمروه <دمالوة> مبتدا ويان خبر كلمه حدث فهي كاف قلنا للتشبيه وحاويان اصل ليكون حالك في المستقبل مشابها لحالك في الماضي الميم محويه ومخرج حويان انطر الضور المبتدا انطر لو مفصده مبتديه ومبتدا انطر السنه وحويان خبر كلمه حدث فهي فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لفريسه الى جبي ابي بكر ومخدي عيسى فخار ابو بكر وحاي يصلي كيتو بالصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم خصونك وخيدنا رسولنا دو فضيلهي سو وهو ابو النبي كنا جالس و فضيله وكان لاستك وحاي يصلي كيتو بالصلاه ابو بكر داكنا حديثا دعنوه حويا النبي الله عليه وسلم وجي ابو بكر انه مر خويس بدلهم لوال بدل شراي قطم ادم ونبي غفريا ما اركان نبيه ابو بكر بن اركان ابو بكر افعاشي سلكو ديانان مركو ركعن وركوعيان مركو قرتو سجدو سيان مركو سجودو واي سجوديان ملكا ابي بكر انت كتنباي سو اي تاغييينا كو خريي النبي عصام سمع ورموفديي مسو سريي ورموفديي حديث خاصه مسخفتا صوم الله لي ورمور الله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد eh <coughs> <coughs>